بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتكوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم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 أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لَكَانَ خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إِن كُم سَاسِقٌ بِلَا إِن فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِنْ نَزَغَتْ يَحَدَا هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل النار وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْأٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُوْنَ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ كل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنون يمن عليكم يمنون عليكم أن أسلموا كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لل الله يمن عليكم الله يمن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي إسل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعاملون